كلا بل تحبون العاجلة وتدرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من رأى وظن أنه الفراق والثفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 أي يوحى الموتى.